والَّذ خلَق السماوات والالأَرضَ في ستَّةِ أي مِنثُ استَوعَ العج يعلم ماَا يلج في الأرض وما يخرج مِْه وما ينزِلُ مِ السماءِ وما يعْج فيهَا وَهُو معك وَوهو معكمُ, معكم أين ما كُنتُم والله بماَا تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل فِي النَّهَارِ ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه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 يُنَزّلُ علىى ابدِهِ آياتٍ بَيناتٍ لُخْرِرجَكُم منِنَ الظّلُماتاتِ إلى النُور وَإِ اللهَّه بِكُمْ لرَأُوفُ الرَّحيِيم وَما لكُمْ أَلا تُ فِقُم فيِي سَبين اللهَّهِ وَلِلَّهِ ميراتُ السَّماواتِ والالْأَرض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 رد ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد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 لقد أرسَ الن ررسُ نابِبَيناتِ وَأَنزَلنا معهُم الكتابَ والمزانانَ لَقومُمَ الناسَّاسُ بِالقِصقَ وَأَنزَلن الحَدييدَ فِيهِ بَأْسٌ شديد وَمَنافِع الناسَّاس وَيعلممَ اللهَّهُ مَ يصرهُ وَررسُلَهُ بالِالغَيب إ اللهَّه قوَي عزيز.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 وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ